بسم الله الرحمن الرحيم فَلِفْ لَمِّمْ صَابَ كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فليلما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون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 فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن تكلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 قال أنبذني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنبرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم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 لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَلْعَامًا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بَوَّرَا عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَفَأَصْلَحَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما توآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قَالَ رَبَّنَا ضَلَّنَا فَانْهِ كَنَا وَإِن لَّمْ تُوْفِقْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالُوا احْكُمُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تفرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وادي سوأتك وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون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 فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 يا بني آدم إنما يأتي رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النادهم فيها قالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم الكتاب حتى إذا جاءتهم موسى لا قالوا أينما كنتم تدعون من, من دون الله قالوا ضلوا كنتم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنف في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أظلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجذ المجرمين لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلاء أصحاب الجنه هم فيها خالدون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 ونادى اصحاب الجنه اصحاب النارئا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم ان نعمه الله على الظالمين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 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صلفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونَاذَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ نِجَالٌ يَعْرِفُونَهُ بِفِيمَا هُمْ قَالُوا مَا أَوْمَعٍ كُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ هَاأُلَاءِ مَا أَخَسَمْتُمْ لَا يَنَاوَلُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ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 قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا ديلهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون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 يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر سبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يبي رحمته حتى إذا أقل التحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به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 قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون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 ولكن في افضل من اجل ان تكونوا من اجل ان تكونوا من سلطان فانتظروا تكونوا معكم من المنتظرين فأن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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد الْأَرْضِ وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا, وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آماء الله ولا تعفوا في الْأَرْضِ مفسدين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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاكمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 فأوفوا الكيل والميدان ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراف توعدون وتصدون عن تبيل الله من آمن به وتبهونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المستدين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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دادهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها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 وما من نبي الا اخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون فبدلنا مكان السيئه الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأقرناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا, ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون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 تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فدعون اني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أكون على الله إلا الحق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 ونزع يبه فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فدعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عديم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وأنقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالت دعون آمنتم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 فقال الملأ من قوم شرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 قال عتا ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فلعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك من إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْجِزَازَ إِلَى أَجَلٍ هُوَ الْبَالِغُ إِلَيْهُمْ يَنْكُثُونَ فَأَتَقَمْنَا مِنْهُ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا وقدنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني بِمَا بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم الهه قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء تبرون ما هم فيه وباطلون ما كانوا يعملون. قال أَوَيَرَاللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَى وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتى من رَبِّهِ ربه أربعين ليلة فقال موسى لأفيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاءه سالمي قاتنا وكلمه ربه قال رب أدني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَا مُوسَى إِنِّي صَفَّتُكَ عَلَى الْمَاثِرَاتِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وكن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبَ مَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأليكم دار الفاسقين فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الْأَرْضِ بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل يتخذوه ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجذون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حجيهم عجلا جسدا له فوار فلم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 وَأَنْقَلَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَضْرُمُهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُصْلِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 واختار موسى قومه سبعين رجلا من ميقاتنا فلما اخذتهم ورجفت قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اهلكنا بما فعل السفهاء منا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 قال عذابي يُنَزِّلُ به من مِنْهُ ورحمتي مُحْكَمَاتٌ كل شيء الْكِتَابِ للذين يتقون ويؤتون الَّذِينَ والذين هم زَيْغٌ يؤمنون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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغمال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وَيُنَذِرُ الَّذِينَ مَا سُئِنُوا وَسُوءُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِّي فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِّي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنة عشرة أثباثا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة بجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل ناس نشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم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 إذ تأتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا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 فَلَن نَّمَاعَتَ وَمَن هُوَ عَن قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا أَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَا هَٰذَا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنَ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عَلَّهُمْ يَرْجُونَ فخلث من بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدمى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم إيساق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخمة خير من الذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذينَ يُمَسِّكُونَ بِكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُبِيعُ أَدْرَى الْمُسْلِحِينَ وَإِذَن تَقُونَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُ هُذِهِ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِنَّ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا درية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَسْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَأً لَّغِيْئَةَ نَارٍ فَأَنْفَسَ لَهُ مِنْهَا فَأَتَّخَذَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فخصص القصص لعلهم يتفكرون ثاء مثلا قوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المهتدي وَمَن يضلل فَأُولَئِكَ هم الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يسمعون بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يظلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السماوات وَالْأَرْضِ لا تأتيكم إلا بغته يَسْأَلُونَكَ كأنك حفي عنها قل إِنَّمَا علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون كُلْ أملك أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هو الذي خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها, وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حمل خفيف ثم فَلَمَّا اسْتَجَابَ الدَّعْوَى اللَّهُ رَبُّهُمَا لِئَنَّهُ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ سُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يتطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم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 ان وَلِيُّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا لَهُ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرُعُ وَخِفَتَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمُ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ